سبحان الله العظيم، اللهم هدينا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا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 وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا وجعل الجنه هي دارنا وقرارنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا همنا الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت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 أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهابهم منا وهم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا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 وذوي أرحامنا وأصحابنا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمورنا ومن أوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية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 يا خير من خلا به وحيد ويا أرحم من آوى إليه طريد إلى سعة عفوك مددنا أيدينا <تصفيق> إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان, فلا تولنا الحرمان. ولا تبلنا بالخيبة والخسران اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين ادعوني أستجب لكم فها نحن يا ربنا ندعوك فاستجب لنا ولا تردنا خائبين ولا باب جودك وطرودك <تصفيق>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 صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين